وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وبعد فهذا باب من أبواب علم أو مادة علوم القرآن ولا تزال هذه الأبواب مشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وهذا الباب هو باب المنطوق والمفهوم والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ يعني ان المعنى يؤخذ من اللفظ نفسه او ان الحكم يؤخذ من اللفظ نفسه والمفهوم هو ما دل عليه المعنى بمعنى أن الحكم يؤخذ من معنى الكلام وليس من نطق الكلام ولا من ألفاظه ولا من حروفه، والمنطوق ينقسم إلى عدة أقسام لأن منه المجمل ومنه المبين ومنه النص ومنه الظاهر ومنه المؤول إذا المنطوق الأحكام التي تؤخذ من الألفاظ أو من الأحرف أو من الكلمات الموجودة في الكلام إما أن يكون هذا الكلام مجملا وإما أن يكون مبينا وإما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مؤولا وعما المفهوم فهو ينقسم إلى قسمين لأنه إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالف ونبدأ بالمجمل والمجمل هو ما يحتاج إلى بيان والمجمل هو ما يحتاج إلى بيان وذلك بسبب يعني يعود الإجمال إما لسبب الاشتراك في اللفظ بمعنى أن اللفظ يستخدم لهذين المعنيين فنحتاج إلى دليل خارجي لنعلم المراد من هذا اللفظ ويمثل له العلماء بلفظ القرأ, بلفظ القرأ فإن القرأ يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر وفي قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء هنا اختلف العلماء في معنى القرء فمنهم من ذهب إلى أنه الحيض وهو وجه وهو رأي الحنابلة وغيرهم واختاره الشيخ ابن سيمين رحمه الله تعالى فالذي يقول إن القرء هو الحيض يقول إن المرأة بمجرد أن تطهر بمجرد أن تنتهي من الحيض الثالثة تكون عدتها قد انتهت وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية إلى أن المراد بالقرء هو الطهر هو الطهر وعليه فإن المرأة إذا طهرت طهرين ثم دخلت في الطهر الثالث لا يشترط أن يستكمل الطهر الثالث وأما الذي يقول إنه الحيض فلا بد أن تنتهي من الحيض الثالث إذا هذا اللفظ فيه إجمال لفظ القرء فيه إجمال هل المراد به الحيض؟ أن الطهر ولكل من الفريقين دليل يستدل به على قوله ولكل من الفريقين دليل يستدل به على قوله وقد يكون الإجمال بسبب عدم معرفة الصفه كقوله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة فإقامة الصلاة فيها إجمال لأننا لا نعرف الصفه التي تكون عليها الصلاة فيأتي البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يبقى قد يكون الإجمال بسبب الاشتراك اللفظ يكون مشترك لفظي وقد يكون بسبب الجهل بالصفة وقد يكون بسبب الجهل بالمقدار هذا كقوله سبحانه وآت الزكاة ف يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم في مقادير الزكاة كما هو معلوم في أبوابها إذا المجمل هو الذي يفتقر إلى بيان والمبين هو الذي <تصفيق> أو والبيان هو إخراج الشيء عن حيز الإشكال هو إخراج الشيء عن حيز الإشكال <تصفيق> والمبين هو الذي يقوم يعني هو الذي يكون معناه واضحا والذي يكون معناه واضحا ليس فيه إشكال ولا فيه إجمال ولا فيه نوع من أنواع هذا الإبهام كقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فقوله الحمد لله رب العالمين هذا نص وهذا مبين لماذا؟ لأنه ليس فيه إجمال وليس فيه إبهام ولذلك, ولذلك فإن المبين هذا الذي يكون معناه واضحا من أول الأمر الذي يكون معناه واضحا من أول الأمر يكون هذا هو النص لأننا قلنا إن المنطوق ينقسم إلى أقسام المجمل والمبين والمبين هذا هو النص والظاهر والمؤول فالمجمل الذي فيه إشكال ويحتاج إلى بيان طيب والمبين هل المبين هو المجمل الذي بينا المبين هو المجمل الذي بينا بمعنى أنه كان فيه اجمال فصار مبين أن أنه هو النص الذي يكون معناه ظاهرا من أول الأمر. الأقرب والله أعلم أنه الذي يكون معناه ظاهرا من أول الأمر. فالنص يقابل المجمل. فالنص يقابل المجمل بمعنى أنه مبين من أول الأمر. بمعنى أنه مبين من أول الأمر. ولذلك فإن العلماء يقولون إن اللفظ إذا كان مجملا أو إذا كان يحتمل الإشكال أو يحتمل الإبهام أو فيه نوع من الافتقار إلى البيان فهذا هو المجمل وأما إذا دل على معناه وعرف المراد منه فهو إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مؤولا فاللفظ فاللفظ يحتمل احتمالين ألا يدل على المراد منه من أول الأمر وهذا هو المجمل الذي فيه إشكال وفيه نوع من الإبهام وإما أن يدل على معناه وإما أن يدل على معناه فإن دل على معناه فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام نص وظاهر ومؤول النص هو الذي يدل على معناه من أول وهله ولا يحتمل غير هذا المعنى ولا يحتمل غير هذا المعنى وهذا كقوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله تلك عشرة كاملة هذا نص لأنه يراد به العشرة على الحقيقة ولا يحتمل أي معنى آخر ولا يحتمل أي معنى آخر قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قرء فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر وأما النص. أما النص فهو ما لا يحتمل إلا معنا واحدا فقوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام فإنه بمجرد ما ينزل, ما ينزل يفهم معنى إذن النص هو ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره. وأما الظاهر، وأما الظاهر يبقى الإجمال ما فيه إشكال ويحتاج إلى بيان. هو المجمل والنص ما لا يحتمل إلا معنا واحدا. والظاهر يحتمل معنيين. والظاهر هو ما يحتمل معنيين ولكن معنى يعني معنى في هذين المعنيين هو أوضح وأظهر وأرجح من معنى آخر يبقى الكلمة تحتمل معنيين ولكن يعني هناك معنى قريب ومعنى بعيد هناك معنى أقوى من معنى آخر فالمعنى الأقوى والأقرب والأرجح هذا هو الظاهر يبقى الظاهر وما يحتمل معنيين أحدهما أقوى وأرجح من الآخر وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فقوله سبحانه حتى يطهر، يحتمل أن يكون المعنى حتى يغتسلن ويتوضعن بمعنى أن الطهارة تستعمل في الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل أو التيمم، ويحتمل أن يكون المعنى بانقطاع الحيض. وأيهما أظهر وأيهما أقوى وأيهما أرجح لا شك أن حتى يطرن بمعنى حتى يغتسلنا أو حتى يتيممنا هذا هو الأظهر إذا قوله ولا تقربهن حتى يطرن هذا ظاهر ظاهر لماذا لأنه يحتمل معنى آخر ولكن المعنى الآخر مرجوح وكذلك قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد من الطول غير باغ ولا عاد فإن قوله غير باغ الباغ يحتمل الجاهل ويحتمل الظالم وهو هنا في الظالم أقوى وأرجح إذن الظاهر اللفظ الظاهر هو الذي يحتمل معنيين ولكن, مع ولكن أحد هذين المعنيين هو أرجح وأقوى وأظهر فلذلك يسمى بالظاهر فلذلك يسمى بالظاهر وأما المؤول وأما المؤول فهو ما يحتمل فهو ما يحتمل أحد معنىين معنى قريب ومعنى بعيد أو معنى راجح ومعنى مرجوح أو معنى قوي ومعنى ضعيف ولكننا نعمل المعنى البعيد أو المعنى المرجوح أو المعنى الضعيف وهذا بسبب ورود قارينة وهذه القارينة تجعلنا نعمل بالمعنى البعيد ولا نعمل بالمعنى القريب أو تجعلنا نعمل بالمعنى المرجوح ولا نعمل بالمعنى الراجح. وهذا كقوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فإن الإنسان ليس له أجنحة ولذلك فإنهم يقولون إنه محمول على الذل والتواضع وحسن المعاملة والخضوع وغير ذلك مما ينبغي أن يحمل عليه المعنى وغير ذلك مما ينبغي أن يحمل عليه المعنى ولماذا لم نعمل اللفظ على ظاهره لأن الإنسان ليس له أجنحة لأن الإنسان ليس له أجنح، وطبعا كما هو معلوم فإن بعض أهل الكلام فإن بعض أهل الكلام يأخذون هذه القاعدة قاعدة التأويل، وبها يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى، فيؤولون اليد بالقدرة كما هو معلوم. ويؤولون الاستواء بالاستيلاء إلى غير ذلك من تأولهم لصفات الله سبحانه وتعالى ويقولون ذهبنا إلى المعنى المرجوح لاستحالة اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات ونحن نقول إن الشبهة العقلية التي جاءت في رؤوسهم إنما هي بسبب تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه ولذلك فإنك حينما تقرأ في كلامهم تجد أنهم يتكلمون عن مخلوق إنما هم يتكلمون عن مخلوق ونحن نقول هذه الصفات المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي صفات الخالق وليست صفات المخلوق وإذا كان وإذا كان الخالق غير المخلوق فإن صفات الخالق غير صفات المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على أن على أن بعض العلماء ربما يذهبون إلى تأويل بعض آيات الصفات ليس لأنهم أوله ولكن لما قام عندهم من بعض الأدلة والبراهين التي من أجلها أول هذه الصفات وحينها لا يطعن عليهم ولا يتكلموا فيهم ولا تنقض نسبتهم إلى أهل السنة والجماع وهذا كما حدث مع مثلا ابن خزيمة رحمه الله تعالى في أنه أول حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته فأنك رصفة الصورة لله سبحانه وتعالى وهذا منه بتقويل وإن كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من المثبتين لصفات الله سبحانه وتعالى وه وهناك كذلك بعض الآيات في كتاب الله سبحانه التي لا ينبغي أن يشنع على من يؤولها التي لا ينبغي أن يشنع على من يؤولها لشبهة لشبهة التأويل ولقوة قول القائل بالتأويل وهذا كمن يؤول صفه الساق في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ف... فإن الذي يؤولها بالشدة والهول له وجهة ولا ينبغي أن يخرج من أهل السنة والزماعة لكونه يؤول هذه الصفة وكذلك الذي يؤول صفة الوجه في قوله سبحانه وتعالى فإنما تول فثم وجه الله الذي يؤولها بالناحية أو الجهة لقوة الدليل الذي به يؤول هذه الصفة وإن كنا نثبت صفة الوجه بآيات أخرى كقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه وكذلك الذي يؤول صفة الجنب الوردة في قول الله سبحانه سبحانه وتعالى في صورة الزمر أن تقول نفس يا حسرتها على ما فردت في جنب الله الذي يؤولها بالناحية فهذا, فهذا تأويله تأويل قوي وإن كان بعض العلماء يثبت صفة الجنب لله سبحانه وتعالى إذن التأويل هو, هو التأويل هو حمل اللفظ على معنى بعيد أو معنى مرجوح لقرينة تصرفه عن المعنى القريب وطبعا بعض أهل الكلام يتوسعون في هذه أو في هذا الباب في باب التاويل وإن كان أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وظاهر ومؤول هذه دلالة المنطوق وهناك دلالتان واحدة تسمى دلالة الاقتضاء والاخرى تسمى دلالة الإشارة دلالة الاقتضاء وهو اقتضاء الكلام لتقدير محذوف اقتضاء الكلام لتقدير محذوف وهذا في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم يعني حرمت عليكم امهاتكم بمعنى وطأ امهاتكم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر يعني فأفطرع فعليه أن يصوم هذه الأيام الأخرى وتسمى دلالة اقتضاء لاقتطاء الكلام لتقدير محووف وهناك دلالة إشارة بمعنى بمعنى أننا نأخذ حكما حكما بدليل بدليل أن هذا الكلام يشير إلى هذا الحكم لا أنه يصرح به وهذا كقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشروهن وبتو ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساء الايه فالآية تشير إلى جواز الصوم والإنسان على جنابه وهذا لأن منطوقها لأن منطوق الآية يبيح الجماع إلى طلوع الفجر أن يجامع الرجل زوجته وأن يأكل وأن يشرب إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فإنه يمسك وإذا طلع الفجر فإن الصيام يبتدع ولذلك فإنه لا توجد هناك مساحة كافية من الوقت لإغتسال هذا الرجل وزوجته ولذلك فإنه يجوز أن يصوم الإنسان وهو على جنابه بدليل أو بدلالة الإشارة لأن الآية تشير إلى هذا. القسم الثاني هو المفهوم خذنا دلالة المنطوق والقسم الثاني هو دلالة المفهوم والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق يعني لا يؤخذ المعنى من اللفظ نفسه بخلاف المجمل والنص والظاهر والمؤول فإن المعنى قد أخذ من اللفظ وأما في دلالة المفهوم فإن المعنى يؤخذ من المعنى والمفهوم ينقسم إلى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة هو أن الحكم أن الحكم يوافق يوافق الكلام في معناه، يوافق الكلام في معناه، وقد يكون مساوياً، وقد يكون أقوى وأولاً، فإذا كان أولى فهذا ما يسمى بفحوى الخطاب. فإذا كان حكم المفهوم، فإذا كان حكم المفهوم مفهوم الموافقة أولاً من المنطوق، فهذا يسمى فحوى الخطاب. وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أفن أو فلا تقل لهم أفن وقد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلهما فلا تقل لهم أفن فمنطوق هذه الآية يحرم التأفف ومفهومها يحرم الشتم والضرب ولا شك أن الشتم والضرب أولى بالتحريم من التأفف فلذلك فإن المفهوم في الحكم أولا من المنطوق وهو منطوق الكلام ولذلك فإن هذا يسمى فحوى الخطاب والثاني يسمى لحن الخطاب كان وهو إذا كان المفهوم يساوي المنطوق في الحكم وهذا كقوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يحرم الاعتداء وإتلاف مال اليتيم بأي صورة من الصور بإحراق أو إهلاك أو إغراق أو غير ذلك مما هو يكون سببا في إضاعة مال هذا اليتيم قال ومنه قوله هو من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن بدينار لا يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فيدل على أنك إن أمنته على دينار أدى فإذا كان يؤدي القنطار فمن باب اولى أن يؤدي الدينار ومنهم من إن منه بدينار لا يؤديه إليك فكذلك لا يؤدي القنطار النوع الثاني هو مفهوم المخالفة وهو ما يخالف حكمه المنطوق وهو ما يخالف حكمه المنطوق يعني أن المنطوق يدل على شيء ومفهومه يدل على خلاف هذا المنطوق وهذه الدلالة اختلف فيها الأصليون وإن كان الأصوليون من الشافعية يثبتون هذه الدلاله ومنها يستدل على رؤية الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه كلا إنهم عرب بهم يوم يومئذ لمحجوبون والدليل على رؤية الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يكون بدلالة المفهوم لأن المنطوق هذه الآية يقول إن الكفار يحجبون عن ربهم فيكون مفهوم المخالفة ويفهم منها بالمخالفة أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم سبحانه وتعالى وكذلك استدل الشافعية على أن الماء إذا حمل القلتين وكان وأن الماء إذا حمل الخبث وهو قلتين فأكثر لا يحمل الخبث وإذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولذلك, ولذلك خصص الشافعية منطوق قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا عام في كل المياه، سواء كانت سواء كانت قلتين أو أقل أو أكثر. الماء طهور لا ينجسه شيء. فمنطقه أن كل مقادير المياه طاهرة لا يطوله النجس ولا يؤثر فيها النجس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولذلك خصص الشافعية عموما عموما قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء خصصه عموم هذا المنطوق بمفهوم حديث القلتي إذن المفهوم هو الذي يخالف حكمه المنطوق وقد يكون المفهوم مفهوم صفة قد يكون المفهوم مفهوم صفة بقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فمنطوقه التبين من خبر الفاسق ومفهومه عدم التبين يعني مفهوم المخالفة عدم التبين من خبر الثقة وكقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم فمفهومه أن غير المتعمد ليس عليه شيء وكذلك العدد في قوله الحج أشهر معلومات فمفهوم المخالفة أن الحج في غير هذه الأشهر لا يصح فاجلدهم ثمانين جلدة في حد, في حد القازف لا يجلد أقل ولا يجلد أكثر وإذا مفهوم صفة يعني أن الصفة تؤخذ من الكلام فالذي يخالف هذه الصفة وإذا لم تتحقق هذه الصفة فإن الكلام يكون مخالفا لهذا المنطوق فقد يكون مفهوم المخالفة مفهوم شرط كقوله سبحانه وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضان حملهن ففهم منه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهم وقد يكون المفهوم مفهوم غاية يقوله سبحانه فلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتظل المرأة محرمة على زوجها الأول إذا طلقها ثلاثا إلى أن تنكح زوجا غيره ومفهوم المخلفة أنه أنها إذا نكحت زوجا آخر ودخل بها كما في حديث الرسول صلى الله حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك فمفهوم المخالفة أنها إذا نكحت زوجا آخر فإنها يحل لها أن ترجع إلى الأول وقد يكون المفهوم مفهوم حصر والحصر والقصر وإثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه هذا كقوله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين فمفهوم المخالفه أنه لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى وقد اشترط العلماء شروطا للعمل بهذا المفهوم منها أن يكون هذا خرج مخرج الغالب يعني أن الغالب أن الغالب في هذه الحالة أو الغالب في هذا الحكم أنه متصف بهذه الصفة وليست هذه الصفة شرط فلا نقول إذا انتفت الصفة انتفى الحكم فلا نقول إذا انتفت الصفة انتفى الحكم وهذا بخلاف مفهوم الصفة الذي هو معتبر كما مر معنا في المثال السابق ال الذي خرج مخرج الغالب بقوله سبحانه وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم فهل إذا كانت الربيبة ليست مربى في نفس البيت وليست في حجر الرجل هل معناها أنها تحل له؟ لا تحل له، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، خرج هذا مخرج الغالب. وقد يكون منه قوله سبحانه وتعالى، فإذا قضت السرّة فانتشر في الأرض. هل إذا لم ينتشر إنسانه في الأرض بعد صلاة الجمعة يكون قد خالف الحكم لا لم يكن خالف الحكم لأن هذا خرج مخرج الغالب ومنها أن يكون المذكور لبيان الواقع ومنها أن لا يكون المذكور لبيان الواقع ليس شرطا وليس صفة وليس مغيا بغاية إنما هو لبيان الواقع كان حكاية حال كقوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فقوله, مع فقوله إلها آخر لا برهان له به وجملة لا برهان له به هذه لبيان الواقع وأن الآلهة التي من دون الله سبحانه وتعالى لا برهان لها هل إذا أتى بدليل أو برهان وهذا سيكون باطلاً يكون له حجة في عبابة غير الله سبحانه وتعالى طبعا لا يكون له حجة أصلا ولكن قد يحتج بأدلة فاسدة وبحجج باطلة ومن قوله سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا هل إذا أرادت الأمة البغاء لسيدها أن يجعلها تفعل هذه الفخشة ولا تكره فتيادكم على البغاء إن أردنا تحصن فلا تكرههن إن أردنا أن تكن عفيفات فهل إذا أرادت البغاء يجوز للسيد أن يكره أمته على البغاء بدعوة أنها تحب ذلك؟ أم أن هذه الصفة لبيان الواقع ولا تساعد المرأة ولا الأمة على هذا البغاء سواء كانت تحب هذا أم تكره هذا لا شك أنها لا تكره أصلا سواء كانت هي تقية في نفسها أو كانت والعياذ بالله من الفاسدات قال العنجابر بن عبد الله قال كان عبد الله بن أبي يقول لجارية الله اذهبي فابغينا شيئا وكانت كارهة فأنزل الله ولا تكرهه فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغي عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكرههن غفور رحيم وطبعا قلنا إن مفهوم المخالفة أثبته الشافعي أثبته الشافعي وأحمد ومالك ونفاه أبو حنيفة وأصحابه ونحن طبعا نحن طبعا مع المذهب الشافعي الذي يثبت مفهوم المخالفة ومما يستدلون به على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأزيدنا على السبعين لما قدره ربه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خيّرني ربي فوالله لا أزيدن على السبعين ففهم منه وتعلق بالعموم أن ما زاد على السبعين وهو مفهوم المخالفة ينفع وكذلك في قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا لم يعمل مفهوم المخالفة فكذلك يتبين من خبر الثقة ولذلك فإنه لا يكون هناك سبب لتخصيص الفاسق بهذا التبيين ولما خص الفاسق بهذا التبيين علمنا أن المفهوم المخالفة نظره في هذا الحكم الشرعي وبذلك يكون الكلام عن هذا الباب باب المجمل والمبين وما تحته من النص والظاهر والمؤول ومنطوق الموافقة ومنطوق المخالفة قد تم وبهذا يكون جل أبواب علوم القرآن قد انتهينا منه ولا يزال هناك درس ولا يزال هناك درس واحد نتكلم فيه عن بعض أهم طرق التفسير وإلقاء النظرة على أهم كتب التفسير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ونفهمنا. والجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغا شرفًا. عز أن يذكر الرحمن إنسانا